وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 اللهم اهدنا قدمت لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.ملامح ذكر خير المساله وخير الدعاء وخير